أتى أمر اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ آذَنُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَتَقَوَىٰنِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِ نطفة فَإِذَا هو خَصِيمٌ مبين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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يَضِلُّونَ هُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ وَالسَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذي أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين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 أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرضى ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم لا تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيوا ظلاله عن اليمين والشمال يسجد لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فرقوا منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا علمنا نصبا مما رزقناهم قنام تط الل لا تسأل تفترون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 أفَابنعممة الله يجحدون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 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يظل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عن كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدمم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 ايكون هم الكاذبون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 الحسنات وجدلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن وهو أعلم بالمهتدين وإن عقبت فعقب بمثل ما عقبت به ولئن صبرتم له خير للصابرين